بسم الله الرحمن الرحيم طالح Ma anh so <tries> لغو ما في السماء Quan at them فَاللَّهُ لَا مَعَ لِنْكَ وأنا تمططت في لما دماثة صلى الله Bye! in um. Oh! وخ للو Ah إذ أوحينا Ja yeah. rullaa <tiny> in them وقعت أنت من Vans toma tunkelimme i Mennään! yhä Oh! Vammo.